وعلى آله وصحبه وسلم تدبروا رحمكم الله هذه الآية يقول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم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 الذي غفل عن هذه الساعة، العبد الذي غفل عن لقاء الله عز وجل، سميت الساعة بالحسرة أو بيوم الحسرة لكثرة التحسر فيها، والحسرة لا تكون إلا بفوات أمر عظيم. لا يدرك ابدا ولذلك فان يوم القيامه هو يوم الحسره قال الله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يتحسر العبد على عمره الذي أفناه وعلى شبابه الذي أبلاه في غير طاعة الله يتحسر العبد على طاعة الله التي تركها وأعرض عنها يتحسر على معصية الله التي اقتحمها يتحسر على أيام مباركات في شهر رمضان ربما كان يفطر ولا يصوم فيه وربما كان يجهر بذلك بين الناس فإنه في هذا اليوم يتحسر والحسرة شدة الندم يا حسرة على ما فردت في جنب الله كما قال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أي في طاعة الله وإن كنت لمن الساخرين تدبر وإن كنت لمن الساخرين أي فرط في طاعة الله ولم يجتهد في الأعمال الصالحات ولا في القربات واقتحم المعاصي والزنوب وحمل على ظهره الأوزار ولم يكتف بذلك بل ربما كان يسخر من أهل الإيمان والطاعات ففي هذا اليوم تنكشف الأمور وتبلى السرائر ويتحصر العبد على أيامه التي مضت وعلى عمره الذي انقضى وحينئذ يرجو من الله جل وعلا أن يعود إلى دار الدنيا مرة أخرى ليجتهد وليعمل بل إن كل تابع يوم القيامة قد اتبع من عصى الله جل وعلا أو كل من صار خلف من أعانه على المعصية يتحصر يوم القيامة ويتبرأ منه اسمع قال الله عز وجل إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تدبر الآية وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا قال الله تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم لماذا لأنه قد تقطعت بهم الأسباب أي أسباب النجاة وتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا لو أنني رجعت إلى الدنيا لتبرأت من صاحبي الذي كان يحملني على معصية الله. لو أنني رجعت إلى الدنيا مرة أخرى لا تبرأت من سيدي الذي كنت أسير خلفه على معصية الله عز وجل فكل من حملك على المعصية وسرت خلفه تتبرأ منه يوم القيامة لكن الحسرة الشديدة أنك تتمنى أن ترجع إلى الدنيا ولن ترجع إليها مرة أخرى أخي لا تغفل عن طاعه الله فان الغفله هي سبب الحسره كما ذكرت في الايه الاولى وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وشوف الحسره ابتقى امته بعد ان انقضى الامر ما هو انقضى الامر فلن تستطيع ان ترجع وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله فالغفلة عن طاعة الله وعبادته هي سبب التحصُّر والندامه وحينئذ لن تنفعك الحصرة ولن تنتفع بهذا الندم فاعمل واجتهد في هذه الأيام لعلك تكون يوم القيامة مع الفائزين الفرحين نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته